صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة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 خفت موازينه فؤمه هاويه وما ادراك ما هي نار حاميه الله أكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 إلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف Allahu Akbar, Allahu Akbar.